منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن ك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا مُشَاعِنَ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَالْقِعْصَكَ فَلَم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 بالذل سؤء فانير غفور رحيم واد في يدك في جيبك تخرج بيضا من غير سو في تسع ايات الى فرعون وقومه ان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 نمل قالت لملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزع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 Famkath ghair baidin, fakalah aku turut bila tak turut bila, dan aku datang dari sebab dengan nabi yang tinggi. Inni wujud wanita memilikinya dan memberikan وجدتها وقومها يسددون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدون اللَّهُ يَسْجُدُونَ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الصَّبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ قال سَنَضُرُ أَصْدَقَ تَأْمُكُنَّ مِنَ الْكَادِبِينَ إِذْ هَبْ بِكِتَابِهَا ذَلِكَ فَأَلْقِهِ إلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانْضُرْ مَا ذَا يَرْجِعُونَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ إِنَّ علي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي وأتوني مسلمين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 قالوا نحن ألو قوة وقلوب بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن dan Mulk, jika mereka memasuki suatu kota, mereka menghancurkannya dan menjadikan penduduknya sebagai orang-orang yang بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتمدوني بما لي فما اتاني الله خير مما اتكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلما انت يمنهم بجنود لا قبل لهم بها bila aku ingin kau datang ke atas takhta sebelum aku ingin kau datang ke atas takhta sebelum aku ingin kau datang ke atas takhta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 ومن شكر فإن يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشانا burah tehtadi amtakul min al-ladin la yahtadud. fala majaat qila ha kala arshuk. qalat kahnuhu. wa utin al-ilm min qabliha مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلم Arahtuh, hasibatuh, lujtuh, dan keshatuh al saqihah. Kata, Innuhul sarhum mumarjum min kawariil. Kata, Al-Tarb, Inni zulamtul nafsi, wa aslamtu maasulaimanilillahi Rabbil alamin. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصبون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون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 قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن نادا مراهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون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 <تصفيق> بل أنتم قوم تجهلون.